وما محمد إلا رسول ودخلت من قبله الرسول أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا سواب الدنيا نؤتي منها ومن يريد سواب الآخرة نؤتي وكأي من نبي am وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا هُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ فآتاهم الله ثواب الدنيا ما حسنا ثواب الاخره والله يحب المحسنين Bismillah. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَوْزًا كَبِيرًا ولا تضيع الكافرين والمنافظين ولا تضع الكافرين والمنافطين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً